ا ا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قراننا ف ي الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدى نازارون ئ مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون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 <سلام> عليكم <الشيخيات>. السلام عليكم السلام عليكم ي ا ا المتطوعين الله يحب ي ك الله من تبه ج ه تطوع كيف ح ا س ا ك بثير <أيلا> <أيلا> طبعا احنا كنا قدمنا في الحلقة الماضية مقدمات حول عمل التطوع عموما وذكرنا كيف أن الإنسان إذا ميزه الله تعالى بشيء من القدرات فالأصل أن يستثمرها قدر المستطاع ف ي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 بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين ومرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله تعالى لها لما أسقط ت كلباً. كلبا ومرأة دخلت النار لما أيايضا لم حبست هرة فالمقصود ا ن العمل التطوعي سواء كان لإنسان أو كان لحيوان سواء كان ا غ ا ث ي ا أو تعليميا على أي سبيل الإنسان بإذن الله يؤجر عليه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أبواب الخير فقال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقه قال ا ل ص ح ا ب ه يا رسول الله فمن لم يجد اللي ما يجد فلوس يتصدق ما يجد فلوس يعمل عمل تطوعي فقال صلى الله عليه وآله وسلم ي ع م ل بيده ف ي ن ف ع نفسه يتصدق إذا ما عندك فلوس اشتغل يا أخي اذهبوا و ح ت ط ب وبع الحطب ولا خيط ث ي ا ب و ب ع ه ا ي ع م ل بيده ف ي ن ف ع نفسه ويتصدق قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف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 إذا أنت ما أنت قادر تسوي معروف على ا ل ا ل ت أ و ل لا تسوي منك ي كف, كف خيرك وشرك مم. عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك رواه البخاري ويقول عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء مصرع السوء أن الإنسان عوذ بالله ميتة يموت سيئة. ميتة سيئة يموته سكران يموت متعاطي مخدرات يموت عوذ بالله وهو على فجور أو على كذا فحتى الإنسان أيضا ميتته تكون ميتة حسنة يكثر من صنع المعروف يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء ثم قال ي ه ا ل ص ل ا ل س ل ا م وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصيلة الرحيم تزيد في العمر لاحظ كل هذا من الأعمال اللي يحث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء كان عندهم تطوع كما ذكرنا سابقا لما ل موسى م عليه السلام سقى للمرأتين فكافأه الله تعالى الخضر لما كان صنع الجدارة للفقرة ونحو ذلك كانوا يعملون مثل هذا التطوع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان له أعمال تطوعية عديدة الصحابة كانوا أيضا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ا و يحفظ الصحابة القراء فكان هناك سبعون من الصحابة اسمهم القراء يجلسون في المسجد كان هؤلاء يحتطبون في النهار ويبيعون وينفقون على أنفسهم ويتصدقون على بيوت في المدينة الفقيرة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 رياح التغيير ليس مجرد برنامج رياح التغيير على قناة الرسالة مشروع حضاري كبير يدعوك للتفاعل والمشاركة ننتظر آ ر ا ئ ك إبداعاتك مقترحاتك أرسل إلينا مشاركاتك مرئية كانت ا و صوتية ا و مكتوبة عبر موقع مشروع التغيير www.change-project.org ا و عبر موقع قناة الرسالة www.alresala.net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 كان وزيرا عند المقتدي بالله فأقاله المقتدي بالله قال خلاص أنت وزير عندك قصر تدري لا تشتغل عندي اذهب ق ا ل فذهب وجاور في المسجد النبوي في ا ل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أحسن. وهو وزير يقولون فكان في وقت فراغه يكنس المسجد ويفرش الحصر إذا جاء وقت الصلاة يأخذ الحصر يفرش ويسرج المصابيح إذا جاء في الليل بدأ يشغل المصابيح يشعلها واحد واحد حتى مات وهو على مثل هذا الحال <تصفيق> هذا و ز ي ر هذا هو وزير شوف التقاعد كيف نفع والله يا أخي أنا أقول أحيانا لبعض الناس الذين يتقاعدون ممشكلة. ثم تظلم الدنيا في وجهه ويبدأ مشاكل يفتح الثلاجة ليش الخبز هذا ما رفيته؟ ليش الأكل هذا مدري إيش؟ يأتي يدقق على عياله في كل يعمل مشاكل لأنه خارج ليش لأن اللم اللي... بات هذا شغال؟ ليش ما طفيته المكيف؟ ل ش طبعا من حقه أ ن ا يسأل هو اللي بيدفعه يكون زيادة حتى و ل د يعني د ا خ ل والطالة 17 مرة يناظر الخزان <تصفيق> <تصفيق> القضية طبعا الفراغ الذي عنده ويعني وكون كان مشغولا ويشعر بأهمية سابقة ثم الآن يعني ذهبت تلك الأهمية من ناحية ا ل و ظ ي ف ي فليش يا شيخ ما تشغل نفسك؟ هذا الرجل الآن وزير ومع ذلك انظر دي. كيف كان يعمل ويذهب ويكنس في المسجد ويوزع الحصر أقول له بعض هؤلاء المتقاعدين صار مثلا من المتصدقين في المسجد الحرام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 كم ف ي واحد مسجون بسبب دين ولا, ولا بغيره ومع ذلك من يكفر عائلته ومن يقوم عليهم انت شير تقول ت ت ط و ّ م وتطوّع عاون ببضل عوائل تقل تجي توقف تسوي خير تقول ا ك ي د هذا وقف عشان يجي غازة اكيد هذا وقف مو لله الشيء الثاني انت برضو سوادت طيب خلي بجاوب هذا بعدين بسمع الشيء الثاني آه. طبعا ل ن ا ص ر لابد العمل الذي تقوم به يتناسب معك يعني انت مثلا شباب ما يصلح تقول والله هنا و ح د ه عندها بنتين أعمارهم على 17-18 سنة وأبوهم مسجون وأنا اللي أتولى الإنفاق على هذه العائلة ما شاء الله ولا لقيت لها العائلة ما هناك ف ي عجوز وشايب ما فيه ح د ينفق عليهم لش م ت ف ق عليهم يداشر يا خربان لازم أنك إذا أنت ناوي تعمل عمل تطوعي لا بد يتناسب معك يا أخي ا و مثلا غير ذلك من الأمثلة واحد فرضنا أبو خمسين سنة ويدور زوجه ثانية بعدين س م ع ن في واحدة مطلقة وعمرها عشرين وعندها بنت قال والله ا ن ا س ا ن ف ق ن ا ى ه ا هذه ا و ل ى من غيرها ا ج ر يا ش ي ا نلعب على بعض ما لقيت الأجر إلا في هذه يعني العمر, لا لا العمر مقارب لا تلعب علينا تبغى تسوي عمل تطوعي سوي عمل تطوعي يصلح لك سوي عمل تطوعي أنفق على عمال فطر في المسجد م س يكنس المسجد يا أخي أنا من الصبح أقول وزير يكنس مسجد طيبة رؤى أما عمل تطوعي مع أم البهات <تصفيق> حضرت قبل فترة معرض اسمه معرض تيدكس في الرياض للشباب الناجحين في حياتهم وكان في مجموعات كثيرة والآن ما شاء الله تبارك الله الرياض وجدة تزخر بشباب من المتطوعين والله العظيم ما شاء الله تبارك الله ألاحظ مستويات نجاحهم من سنة لسنة ترتفع كل مال ا تزيد وهم لا يملكون ريال واحد وكلها عن طريق التعاون ك ل ه ا عن طريق التطوع نعم. ومساعدة الفق... الأسر الفقيرة هو بلا شك ا ح م د شوف المسألة لا تعتمد ترى على وجود مال عندك المسألة تعتمد على أنك تحمل الهم وتقدر ا ن ك تجتهت وتكون أمينا في هذا فهم بذلك يفيقها يا فاسل شيخ معلاش أنت ذكرت قبل شوي بالنسبة متقاعدين لو مثلا كل شخص مثلا منهم عنده جاه أو له موقع في المجتمع كان أيام يفتح بيته مثلا يستقبل الناس ي ش ف ع لهم ويعمل معهم الخير أحسنت هذا, هذا أيضا عمل تطوعي نافع شوف هو بحسب ما يتناسب معك أهم شيء العمل التطوعي اللي تعمله يكون متناسب مع ميولك صح أنت صح صح. ما يقول واحد ا ن ا والله أعمل عمل تطوعي أني أحفظ قرآن نقول هذا بلا شك ا ن شرف لكن هل أنت تقدر تجلس يوميا في المسجد ساعتين وعندك مم. عشرين طفل تحفظهم قالوا ا ل ل ه أنا ما أتحمل إخواني أضربهم في البيت إ ذ ا هذا لا يتناسب معك صح. أنت إيش اللي تحب قالوا ل ل ه أحب ا ل د ه ا ر ف الشوارع إ ذ ا روح مع جمعية خيرية خذ الأطعمة مر على بيوت الفقرة أعطهم إياه فأهم شيء أن يكون متناسبا مع ميولك هيا ناصر أنت ن ق ا د نتكلم كلنا عن م س ا ل ة التطوع أوكي ن ب ح ت س ا ب ا ن ا قلت ت ط و بحساب أنا, أنا لا م ب ا ل م ا د ة أقوم م ث ل ب ا ل ج ه د أهمي و ج ه د ي ووقت تساعد فتتفاجأ في آخر شيء بعد التعب هذا كل اللي انت تعبتها يجيك انت شخص اللي ه ذ ا يقدنت المعروف وتطوعت وساعدتها خ ا ي ق و ل الله شغلكم الله يبارك ف ك م ا ن ت واش سويتم فتلقى ده ما تلقى الشكر الشكر تلقى اللوم عليك, اللوم عليك اللوم. ا ن ت نظرتك سوداوية هنا ص ر لا هذا الواقع لا, لا, لا, لا, لا بدي جيب الجزء الهيجابي والجزء, والجزء السلبي, السلبي. جميل. بس ا ن ك إذا ظهرت الجزء السلبي بهالصورة الناس اللي يستمعون بيقولهم في نفسهم إ ذ ا والله شكلنا يعني كف خيرك وشرك وجلس في بيتك صح. لا تورط نفسك لا ترى عدد قليل اللي تعمل عمل تطويع بدن يقول الله لا يجزيك خير الله لا يكثر خيرك الله لا لا لا قليل من الناس من يفعل ذلك خاصة إذا أنت قدمت هذا العمل التطوع بأسلوب مناسب ل و بحيكون هو مضغوط ا و أنه برضه سعب التطوعي ما راح يجيك يعني عمل متقن مئة ي ل م ئ ع ن ي لابد ي ك و فيها كبوات و ج ما على المحسنين من سبيل إذا أنت محسن أحد يقدر ي ل و بس أنك محسن لكن ما تدري ع ن الموحد اللي معك مساعدة فتكون فيها خلل يعني لا بد لا أنا عندي لك عمل ت ط و ع ي ص ل ا ح لك بس بعد ا ل ح ط ر ه ص ل انا اقول الشيخ زي ما قال ناصر انه أ ص ن ع المعروف ارميه في البحر يعني ح س تبال أ ج ر من الله ي ن ح س لا ترجو من و ر ا ئ ه شيئا لا ترجو ا ن يشكرونك طبعا أ ي ض ا ت ر ب ا ل م ن ا س ب ة في الاعمال ا ل ت ط و ع ي ة لا بد من يعني ش ع ا ر اللي ع م ل و ن معك بالمكافاه صح. يعني انا لما يكون عندي مثلا تفطير صائم في رمضان في المسجد وعندي مثلا شباب من امثالكم حريصين قالوا يا شيخ بدل ما تروح تستاجر عمال وتعطي العامل كل يوم كذا احنا نبغى الأجر نأتي بنفسنا نفرش الفرش نفك ال ال ال كراتين العصير نوزع العصير نأتي بالصحون ونضع فيها الطعام احنا يا شيخ بنشتغل معك برضو هؤلاء اللي اشتغلوا لله زين و ا ب ت غ و ج ه الله الاصد يا اخي ان ي ش ك ر و يعني جميل اني في اخر رمضان اعمل كذا بعد صلاة الترويح اخر ليلة يعني حفل بسيط اعطيهم دروع مثلا ت ك ر م قدام الجماعة تكرمهم قدام الناس أقول الله يجزيكم خير والله يا شباب عندنا مجموعة الله لا يحرمهم الأجر والله يعني يبارك في أنفسهم ولا قصروا يعني القول للمحسن أحسنت هذا يا ا خ ي يدفعه إلى أن يعمل عمل خيري أكثر تحفزه أ ك بلا شك تحفزه طبيعة الإنسان يا أخي سبحان الله يحتاج صح. إلى هذا طبعا ل ع م ل التطوع بالمناسبة ترى له فائدة حتى في حياتك ا و ل شيء ا ض ا ف ة إلى الأجر من الله سبحانه وتعااللى الذي. يترتب على هذا العمل التطوعي <تصفيق> مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان في ح ا ج ت ا خ ي كان الله <تصفيق> في حاجته أنا لما أكون في حاجة الفقير في حاجة المسكين في حاجة المريض ا ن ا أيضا إذا افتقرت أو مرضت كان الله تعالى في حاجتي قضى لي ذلك كذلك ترى من أعظم فوائد الأعمال التطوعية زيادة الخبرات في الحياة صحيح أنا جئت وعملت عمل تطوعي بـ مثلا التوفيق ما بين زكوات الأغنياء وأعلمهم وين البيوت الفقراء أنا ستزيد خبراتي في ا م مقدار ا ل س ك ا ة وأيضا تزيد علاقاتي والله صرت أعرف مدير الشركة الفلاني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 مشروع خيري للفقرة المرضى وقابلته وأقنعته بكذا ها يعطيك علاقات تكوين ع ل ا ق ا ت وترى تكوين العلاقات يا أخي باب من أبواب الرزق لا يقارنه يقارن باب آخر صح. وتطوير تطوير من ا س ل و ب ا ح س ن أيضا تطوير من السلوب وخبراتك كذلك شغل وقت فراغك صح. شغل وقت فراغك كذلك يعني شعور الشخص بقيمته أحس يا أخي أني مهم في المجتمع جوالي يرن والله معك مدير المستشفى الفلاني يا أخي بالنسبة للفقرة اللي أنت جبتوهم عشان نعالجهم ترى فيه ثنين أوراقهم ناقصة أحس أني مهم <تصفيق> مدير المستشفى متصل <تصفيق> <آه> <تصفيق> واحد مثلا ما أدري إلي رن الجوال نعم نعم قالت والله ا ح ن ا العائلة اللي كان جيبوا لنا دائما ل ر ز من الجمعية الخيرية أمس ما جابوا لنا يا أخي أحس أني مهم أحس أني ما شاء الله العائلة هذه تحتاجي مدير المستشفى يتصل بي مدير الشرطة مرة يتصل بي مرة كان عن د ي مثللا. أحس يا أخي بقيمتي في الحياة صح. ما هو بجوال يرن دائما مثلا زوجتي تقول لا تبس الحليب والحفائض <تصفيق> ولا جب معك خبز يا أخي أي أهمية هذه لما شوف الجوال اللولا في في رساء تشعر ا ن ك مهم في الحياة ه ذ ا ترى لها لدة الفترة القادمة الآن السعودية والعالم العربي ح ي ش ه د فترة المتطوعين الشباب ولكن مشكلتهم أحيانا العشوائية م. وثانيا عدم تعاون أحيانا الجهات الحكومية معهم مهملين من الجهات الحكومية م. والشباب قاعدين يسعون أنهم يتطورون هذه مشكلة ثانية يعني إحنا قاعدين نشهد تطور في نفس الوقت قاعدين نشهد ا ه م ا ل من الجهات الحكومية ا ح س ن ت بل هل تصدق صدق ا ح م د على ذكر الجهات الحكومية م. في أمريكا النظام عندهم أن الذي يشت يتطوع في جمعية خيرية تسقط عنه الضريبة الضريبة التي تفرض على الإنسان في راتبة إذا أنت تشتغل في جمعية خيرية بدل م ن الدولة تسحب 10% ضرائب إذا تشتغل جمعية خيرية ما يسحبون 10% تخيل و ا ي ض ا عندهم في أمريكا يفرض 5% من أرباح الشركات للجمعيات الخيرية يعني زي الزكاة عندنا عندنا 2.5% ويالله يطلعها بعضهم صح تخيل هناك فرضية فرضية هل تصدق أنا كنت أبحث قبل كم يوم وعندنا إن شاء الله حلقة عن الزكاة هل تصدق أن لو أن التجار العرب ليس المسلمين العرب دفعوا زكواتهم سيكون عندنا سنوياً م ئ مليار دولار مئة مليار د و ل م ل ي ا ر و ل ا يعني أ ر ب م ل ي ا ر تخيير يعني مزانية... ميزانية ميزانية عدة دول في أمريكا خ المئة للجمعيات الخيرية لذلك تجد سبحان الله عندهم يعني العمل الخيري و ا ل ت ط و ع بشكل واسع صح عندنا في البلدان ا ل ا س ل ا م ي ة مع الأسف بعد أحداث سبتمبر صح. لو بتجمع تبرع لي لفقراء وللمساكين ا ولطباعة ا مصاحف ولتوزيع ا مصاحف ولبناء ا ل مساجد ولشراء فرش المسجد تقبض عليك في المباحث في وتوقف حساباتك وتدخل في مساءلات وهناك يجمعون كيف شاءوا تخيل يا أخي أني أصلي بهم مثلا أخطب خطبة الجمعة في بريطانيا وبعد الصلاة الجمعيات الخيرية ماسكين ك ر ا ت ي ن الناس يتبرعون لهم بالباوندات والجنيهات والفلوس ما أحد يقول لهم ليش جمعيات خيرية مرخص لها رسمية ويجمع عند المسجد هنا ربما لو ت ا ت ي عند تاجر ت ق و ل ه يا أخي بنشتري مصاحف باللغة السواحلية بنرسلها إلى تنزانيا إلى كينا إلى نيجيريا أرجوك عطنا عشر ألاف ع ش ر قال يا الله ا ن ا م حساباتي مراقبة و ب ي م س ك و ن ي وبيفعلون كل هذا بضغط من من أمريكا ومن غيرها مع الأسف يعني أوقفت كثير من جمعيات الخيرية بسبب ذلك بينما إذا جئت إلى ما يبدلونه هم ل ا ج ل العمل الخيري اللي ا و ل شيء يعطي وجاهها للبلد عهم ل ا ن كل المساعدات عليها عالم م ل ل ع ي ه ص u s ح عليها ع ل م أمريكا ا ض ا ف ة إلى أنه يعطونه الخبزة ببيت والإنجيلة بريد الآخر صح. فالمقصود أنهم يشجعونه ثم يحاربون الجمعيات الخيرية مع الأسف لذلك أنا أقول يجب في الحقيقة على كل من هو متولي على شيء أن يشجع الشباب الذين عندهم ع م ا ل ت طوعية شبابه وفتياته وبالضوابط الشرعية شجعهم على مثل هذا خلهم يا أخي يتعودون على م ث ل هذا أكبر شاهد الأمل ا ك ب ر شاهد ا ح د ا ث الجدة وأحداث الرياض اللي قام فيها شباب متطوعين لا لا ف ي عندك الحج برضو كنت في جان ميك سود فكانت في الحج ا وزار التعليم العالي وزار التثقافة وزار تربية التعليم الحقي الكشافة والجوالة يطلعون بتطوعين في الحج يأخذون تقريبا م ك ا ف ا ة بسيطة ما تسوى التعب يعني ي ج ي ي س ت ق و ن سبع أيام مع الحجاج في م ي ن ا مع الحجاج في عرفة فوقت الصعود عر... يعني يرتبون الناس ي ر ت ب و ن ه ا ل ن ا س التائهين ما. غير الناس التائهين يجون ونبعهم خريطة و ي أ ال... خ ذ و يوصلها بعدين تعاون مع الهلال الأحمر ي ك و ن مساعدين م. <تصفيق> وبلا شك يا اخي اللي بيتيسر له مثل هذا العمل التطوعي هل تصدق في الصين عندهم عدد ا ل ذ ي عدد المتطوعين عددهم 80 مليون يمثلون 7% من عدد السكان هذا عدد المسجلين في الجمعيات 8 مليون متطوعين بعضهم يشتغل دائما 80 مليون يعني 7% من عدد السكان ضعف عدد السكان السعوديه 3 4 مرات, مرات اي فشف سبحان الله كيف هم يعني تعاملهم مع العمل التطوعي بشكل يعني منقطع النظير وعندهم أي كارثة تحصل سواء فيضانات ولا سيول ولا حرائق ولا مجاعة ولا أي أمر على طول يرسلهم رسائل التجمع في المكان فلاني نحتاج إلى عمل تطوعي ويأتون فعلا ويتطوعون ويعملون لكن الكلام يا أخي إن في دولة تشجع مثل هذا ولا تحارب وبالتالي يشعر ب ل د ه ع م ل التطوعي وبالمناسبه العمل التطوعي ي جماعه ترى من أ ق و ى ا ل أ س ب ا ب التي تزيل عن ا ل إ ن س ا ن الشعور بالاكتئاب صح لذلك حتى ا ل أ ط ب ا ء الان لاجل أ ن ه م يعني س ا ع د و ن ه في س ا ع د و ن ه م في التمشي مع مع, مع اكتئابه يحاول ا ن يربطه ب أ ي عمل تطوعي يحس أ ن ه مع الناس واني سويت شيء و ا ن ي قدمت واني فعلت واني صنعت لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ا ب ي در يقول أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك قال نعم يا رسول الله قال ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك طواهر م ا م أحمد لاحظ يقول له عمل تطوعي يؤثر في قلبك وتدرك حاجتك ا ن ا من حاجتي أني أتزوج من حاجتي أني أبني بيت من حاجتي أني أسد الديني إذا أردت أن يلين قلبك تشعر براحة نفسية وطمأنينة. وطمأنينة وأنك أيضا تدرك حاجاتك افعل مثل هذا الفعل هذا بلا شك عمل تطوعي طبعا كل السلف كان عندهم أعمال تطوعية بشكل كبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عثمان أعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما هو, هو رفيقي في الجنة قال عبد الرحمن بن عوف أنا يا رسول الله وراح واشترى البئر حتى يكون وقف وقف م. للناس بدل ما كان يملكه أحدهم يدفع الناس فلوس على الماء صار وقفا طلحة بن عبيد الله لما أنزل الله تعالى قوله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون قال طلحة يا رسول الله ا ن أحب مالي إلي ب ي ر ح ا ء ب ي ر ح ا ء كانت مزرعة مقابلة للمسجد النبوي يا رسول الله وأنا أتبرع بها ل ل ه ح ب شف وصار الناس يأتون يشربون من الماء ببلاش ي د خ ل و ن يأكلون من الثمر ببلاش لا ح ظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أني أرى أن تجعلها في الأقربين فتعطيها الأقرب... الأقربين هذا يا أخي هذا الشعور أني أنا لازم يكون لعمل تطوعي عملته لازم كل واحد يا أخي يشعر به التجار الآن ال... ال... الناس ا ل و ج ه ا ي ش العمل التطوعي اللي أنت الآن تنفع به المجتمع ا ي أحمد طيب هل يجوز أني ا ن ا ا خ ذ على تطوع مادة مبلغ يعني ولا وقتها ما عدي سمى تطوع ي ا ن ي أخذ مقابل مبرزي. طبعا شوف إذا كنت أخذ مقابل موازي للعمل اللي تقوم به لا ما و بتطوع يعني مبل فرض أنا ب ع ط ي ك مثال أفرض ا ح م د ا ن ت لأم تخرج من ج ا م ع ة وقلت أنا بسوي عمل تطوعي يا شيخ فيها بناء الفقراء ما يقدر أيام الاختبارات أن يأتي بأحد يدرسه جميل. ما يقدر يدفع على الحصة مثلا ا ل دراسية 50 ريال ولا 100 ريال صح. فأنا بدر س م 10 ريال كل واحد أقول ذ ا ك ر هذا عمل تطوعي مه. لأنك لم تأخذ كما يأخذ غيرك لكن لو قلت بعملها لله ما بمورائها ولا, ولا ريال وبلا شك إن أنك تؤجر على ذلك أي, أي عمل يكون فيه تطوي لو يكون مبلغ رمزي م. يسمى عمل تطوي سواء صدقة و ا غ ي ر صدقة أنا ما أتكلم عن المال أخي. أي شيء تعليمي ا ن ا كنت في في منطقة جيزان قبل فترة فحدثني أحد طلاب الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله اللي كان داعي في منطقة جيزان م. حدثني شايد يمكن عمره س ب ي ن سنة أو ث م ن ي ن سنة قال يا شيخ احنا كنا رعاة غنم ونأتي نجتمع عند بئر على آخر النهار نأخذ ماء نذهب به لبيوتنا فنحن كل واحد راكب على دابة على حمار والحمار فيه قربتين من يمين ويسار يأتي واحد مسؤول عند البئر يأخذ أكرمكم الله الدواب يرتبها ويعبي القرب ونحن نعطيه فلوس على شغلته ونبدأ نسولف نتحدث مع بعض فجاء الشيخ عبدالله القرعاوي يوم رآنا عشر خ قال تحفظون الفاتحة قلنا قال تعالوا اجلسوا وحفظكم الفاتحة فما ل ت ف ت ن ا إ ما تحمسنا أيه. فجاء من غد ومعه فراش وصحن وكيس فجاء وفرش الفراش ووضع الصحن فإذا الكيس فيه تمر وألقى التمر في نثر التمر في الكيس ثم قال تعالوا ك ل و ا تمر وحفظوا الفاتحة أيوة. وجاءوا ويأكلوا تمر ويحفظون الفاتحة ثلاثة ا ي ا م تردد عليهم حتى حفظ العشرة كلهم فل... أو ا ل خ م ة الفاتحة و ر ا ح عمل تطوع يا أخي جداً. يعني ابتكارك أي أيضا أنك تبتكر أعمال تطوعية هذا يوجر عليه يا أخي امرأة عجوز في ا ح د ى القرى لاحظت الصباح العجائز اللي في الحي فارغات فصارت كل يوم تعزمهم مع القهوة فإذا اجتمعوا عندها تقول قبل ما نشرب قهوة و شاي ونفطر اسمعوا محاضرة تك وتشغل شريط السلام. نص ساعة فإذا انتهوا من هذا الشريط قفلت يلا سول ف و ا ل ح ي ن وتعلمت النساء حل. كيفية الصلاة والأحكام الطهارة وصارت الحريم أ ع ل م من أزواجهم بهالدرس ا ل ي و م عملت طوع يا أخي صحيح أنا جاءني رسالة قبل كم يوم واحد يقول فتاة تقول يا شيخ احنا في ا ح د ى القرى النائية عن الرياض وظلنت أن عندك محاضرة قبل كم يوم عندنا في المسجد فإذا هي ليست محاضرة ا م ا م المسجد س ا ل ا ل خير بين المغرب والعشاء شغل شريط وكان ا ل شريط لي تقول والله يا شيخ في الرسالة م. تقول يا شيخ الناس الذين حول المسجد فتحوا النوافذ والنساء جلسنا في الغرف يستمعنا يظلون محاضرة أن العريفي موجود في المسجد وإذا هو الإمام جزاها الله خير حتى يشغل الناس بالخير شغلها وحط ا ل م ي ك ر و ف و ن عندها وجلسه في المسجد ي س م ع و طريقة ذكية وجلس مجموعة من الناس يسمعون لكن هو همه أن المنارة يستمع الناس من خلالها تقولوا و س ت ف د ن ا فائدة عظيمة والهدوء القاتل اللي دائما حسينا اليوم أننا نشيطين يا أخي عمل تطوع يؤجر عليه يا أخي الذي يريد أن يعمل العمل التطوعي هو بلا شك أنه يؤجر أبو سعيد ا ل س ر ا ف ي توفي عام 368 ق ا ل لبث أكثر من عشرين سنة يقضي بين الناس بالمجان قاضي يقول بالمجان أصلح بين الناس فأنا أعني بهذا يا شباب ختاما كل واحد يبحث مع نفسه إيش العمل التطوعي الذي قمت ا ن ا به سواء نغاتي ولا تعليمي ولا نفعي ا و شفاعة أو نحو ذلك حتى ما تعيش يا أخي هكذا فارغا ما لك أي, أي تأثير في حياتك الله يزيكم أ ن ت م أيضا أيها ا ل ح ب الكرامة س و ا ل ل ه أن يبزيكم ويرجزاء على ا ن ص ا ت ك م على استماعكم إلى لقاء آخر ا ن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ن ت م س ك و ن بديننا ب ف ض ر ي و ب ر ك ا إن الجميع مسافرون م س ا ف ر و ن على هدى ن ا ز ا ئ ر و ن مستمسكون ب د ي ن ن ا بفضل ر ب ي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه ا ل ه د ا يا خ ا ئ ر و ن إمامنا نبينا مهما ي ق أولو الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون